العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنت به قبل أن آذن لكم إن هذا مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لا أصلب أنكم أجمعين. قالوا إن إلى ربنا مقلبون، وما تنقم مننا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا.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 جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك علوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون